اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين و ل ع ب ا د هذه ا ل م ح ا ض ر ا ت من أ ه م محاضرات ا ل س ي ر ة إ ط ل ا ق ا لانها تبين كيف دخل اليهود بلاد العرب انت ن ش ا ة عمرك بتسمع ان ا ل م د ي ن ة فيها بني و ن ق ا ع والنظير وقريب ا طول عمرك ك ل ه وعمرك الطويل د ه و ة ا ل م د ي د أ ط ل الله عمرك في صباح وفي حسن عمل وعلم ما س أ ل نفسك يوما من الذي جاء باليهود في هذا المكان حدث دخل في المرء اي حد ا ل م ع ل و م ة أ ص ل ا ط ر أ ا ل ط ر و ر من الذي ج ا ى ب ي ه و د في هذا المكان ولماذا ج ا ء وما هو الهدف وهي ا ل ق ض ي ة ما بين الحاضر والماضي ه و ا ت س وشجون بعد ر ب ي ع ا بن ن ص وصل إ ل ى س د ة الحكم في اليمن تبان ابن اسعد أ و ت ب ا وهم قوم تبع الذين ذكرهم الله تعالى في ا ل ق ر آ ن وعلى وجه التدقيق في س و ر ة ا ل ق ا ئ م يبقى تبع اسم ل ل ح ا ج اسم ل ل ح ا ج وقومه هم أ ه ل اليمن كقوم فرعون قوم فرعون ن س ب ة ل ل ح ا ج فقاموا بطبع مثل الحق بعد الفقر ولعوز ا الذي ض ر ب بلاد اليمن بعد ا ل ر ي ا السد ووضع ب ق ل ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة بعد الزوار ا ل س ن ة ا ل ش ر ع ي ة و ع د م الشكر ل ل ه ت ع ا ل ى على ن ع م ا ئ ه فنهار ا ا ل س د ف س ا ح الناس في البلاد جوعا يطلبون الطعام والشراب بعد أ ن كان الله قد أ غ ن ا ه م جاءهم الفص ل ك ف ر ا ل ن ع م ة ف أ خ ذ و ا ك ع ر ب العرب يغزون البلاد والقبائل غزوه من باب السلب والنهب ل ل ت ع ي ش خرج تبان بن س ع ن الى بلاد العرب للسلب والنهب حتى وصل الى اعالي بلاد العرب و و راجع من غزوه فسائل ا ل م د ي ن ة ي ت ر ب ورجع اليه ليطعم منها ويشرب من مالها واسكر خارجها ما أ ر ا د غزو ا ل م د ي ن ة ط ب ي ع ة الحال ل أ ن ه م قومه الاوس و ا ل خ ز ر ه قومه اي أ ن ا س هاجروا ق ب ل من نفس الجنس ونفس العنصر و ع والعرب من أ ش د الناس أ و من أ ك ث ر الناس م ع ر ف ة لرحمهم أ ي يعرفون ا ل أ ن س ا ب والرحم ليسوا ج عصرنا الرجل قد لا يعرف رحمه ولا يعرف أ ص ل ه وهذا لانقطاع ا ل ص ر ا ي وانقطاع علم ا ل أ ن س ا ب الذي كان العرب يتذكرونه ليلا ن ه ر ا وكانوا يعرفون العالم بهذا العلم بابنه السابع كابي بكر رضي الله تعالى في ل ي ل ة من ل ي ل ي ه خرج ابن له الى عذق والعذق هو ا ل ن خ ل ة ا ل م ح م ل ة بالثمار بدون ان ي س ت أ ذ ن من صاحبها يريد أ ن يجفنيها فخرج عليه ا ل أ و ث ي و ض ر ا ه بمن جله فقتله قال إ ن م ا التمر لمن أ ب د ر ه لم ا ت أ خ ذ لم ا ت أ خ ذ هكذا التمر لمن أ ب د ر ه و ا ل ت أ ب ي ر هو ا ل إ ص ل ا ح أ ي لمن زرعه و أ ص ل ا ح ه أ ي خصبه والتخصيب في اللقاح يقصد فقتله فغضب زباد بن سعد غضبا شديدا ابنه فعزم على قتال اهل ي س و ج ي ش جيشه بعد عن ا س ت ر ا ح واخذ يقاتلهم يقاتلهم بالنهار ويسيء إ ل ى الليل لو درست الحروب عند العرب رغم جاهليتهم ولكنها إ ن س ا ن ي ة لا يقاتلون بالليل أ ب د ا ل أ ن ه م ليسوا ج ب ن ا ء لا يعرفون الخلسه ولا يعرفون ا ل ن ذ ا ل ة ولا يعرفون ا ل ن ه ز ة ولا يعرفون ا ل ف ر ص ة يقاتلون بالنهار ويصيبون بالليل ولا يفكر أ ح د العسكرين أ ب د ا أ ن يغتال داخل المعسكر الخصم في أ ث ن ي الايه لا يفكر في ذلك أ ب د ا ليس من ط ب ي ع ة العرب ذلك وجاء ا ل إ س ل ا م ورفع من شان هذا وسياتيك ان شاء ا ل ل ع ا ل ى كان ت العمر ب ق ي ة ومدد في يوم ا ل أ ح ز ا ب لما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم حديثة أ ن يدخل عسكر أ ب ي سفيان ولا ي ث ي ر ن الناس يعني ما اذهب وتقصر. قال ص ر ق وكان بيني وبين أ ب ي سفيان قاب قومي لانك انام فهمت ن أن أ ن أ ح د ث ولكني تذكرت أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه القضية لابد ان تتسلح بها ف ك ر ة أ ن قتال العرب هو قتال, الأسد، قتال الاشاوس أ س د ق ت وليس قتال ا ل أ ن ذ ا ل تاتي الطائرات تغير ل ي ل ة والناس نيام موت يقابل موت نوم يقابل وفاه هذا عمل غ ي ل ة لا يفعله إ ل ا ا ل أ ن ذ ا ل أ و اناس تخلوا من ايسر ا ا ل إ ن س ا ن ي ة أ ي لا ي م ت و ن لجنس ا ل إ ن س ا ن ي ة ب ا ل ص ل ة وهي الحروب ا ل م ع ا ص ر ة حروب أ ه ل الغدر و أ ه ل النداله نعم للحذر <تصفيق> لم يقاتل ل ي ل ة ولكن ا ل أ م ر أ ن ي ع ر س على البلد حتى إ ذ ا سمع اداب لا يغير فان لم يسمع اداب يغير عليه فهو ما ا غ ي ر ل ي ل ة أما ف يجب ي ر ب ن ي ك و ة هناك ا أ س ر ا د ويكون ا أ ي هناك ي افراد ل ه ويكون هناك افراد ا ويكون هناك افراد ه هكيدر ما قتله ليلا ولكن أ غ ا ر ما اغار عليهم في وجه ا ل ص ب ر فسموه ليلا أ غ ا ر عليهم في وجه ا ل ص ب ر ف إ ذ ا حروب العرب في ج ا ه ل ي ة و الاسلام لا تكونوا ابدا بالليل ل أ ن هذه حرب غ د ر لا ليست من سمات المسلمين عموما كانوا يتقاتلون نهارا وكل ي ف ي ه في الليل غير منتصف فكان ا ل أ و س والخضره يوفئون عليه بالقرع الخص مقاتل ي خ ر و ن ه يعني بالليل يذبحولهم ويضيفوهم ويزقوهم اللبن والطعام و ا ل ش ر ب عجيب هل تصدق ذلك ه هذا في خيال الحروب المعاصره الحصار الاقتصادي وحصار الطعام والشراب والقتل بالجوع والقتل بالقنابل هذه فلسفه حروب الوحوش كانوا يعطونهم الميره ليلا يطعمونهم لذلك قال حبع إ ن خ و م ن ا لكرام يقاتلوننا نهارا ويقرون ليلا ان قومنا لكرام ل أ ن المروءه و ا ل ن ب ا ل ة من طباع العرب من طباع العرب ا ل ش ه ا م ة لا يقطعون الميره على أ ح د من ح ق أ ن ي أ ك ل وياشر ل أ ن ه من جنسه ومن ج ل د ت ه فالرجل يتعجب ولذلك التاريخ وقف طويلا لما عبر صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى الى عسكر الصليبيين ليطبب ريتشارد قلب الاسد اخذ طبيبه معه وذهب اليه يطببه بعد ان اصيب برمح ق ا د ل طببه بنفسه بنفسه رحمه الله تعالى ولذلك كان ا ل ف ر ن ج ة يتعجبون من هذا التصرف ولذلك كانوا يقولون صلاح الدين النبيل أ ي من نبلاء العرب ولذلك بعد أ ن شفي و ريتشارد قلب ا ل أ س د انسحب فورا و بعض الروايات تقول أ ن ه أ س ل ف أ ن ه تعجب من هذا التصرف تعجب من هذا التصرف ل أ ن الاسلام سلوك الحرب شيء و ا ل إ ن س ا ن ي ة شيء آ خ ر ا ل إ ن س ا ن ي ة شيء اخر ولكن العصرنه اعلم أ ن ه ا قتلت ا ن س ا ن ي ة الانسان ارثني لاتمكن من خصمه قتله غ ي ل ة أ و قتالا عاديا مهما ا س ت ط ا ع ولكن العرب كانوا غير ذلك إ ن قومنا لك راع يقاتلون نهارا ويقرون ليلا تصرف غريب طيب انتم ت و ك ل ه م بالليل اما ا ل ق ت ل في الولد ليل لانه اعتدى ان شهامه ا ل ع ر ف لا تقبل ان ي أ خ ذ احد منهم شيئا عنوه اي بغيرهم ما الذي جعلك تعتدي لا تعتدي عليه لو ص ل ب ت اعطيناك ولكن تعتدي ل ا أ ن ا ف ه ك ر ا ر ا ذهبت مع رغام السنين ومع وحل ا ل أ ي ا م إ ن قومنا ل ك ر ا ه فلما لم يستطع أ ن يفعل شيئا قال لابد من ه د م ا ل م د ي ن ة لابد من ه د م استاصلها من أ ص ل ه ا وكان في ا ل م د ي ن ة بعض يهود فلما بلغهم ذلك وكانوا يسكنون على حواشيها خرج حضران من أ ح ب ا ر يهود من أ ب ن ا ء هارون أ خ ي موسى عليه السلام وذهب إ ل ي ه والمصاحف أ ي الثوره في ا ع ن ا ق ه عليهم سمت العلماء وسمت الصالحين ودخل عسكر الملك وقالوا ايها الملك لقد سمعنا أ ن ك تريد أ ن تفعل وتفعل وتفعل إ ن ا ننصح لك ما أ ر د ت لن يكون و ل م تمكن منه قال كيف قال كيف قال هذه ا ل م د ي ن ة مهاجر نبي من أ ه ل الحرم يستوطنها ويهاجر إ ل ي ه ا والله تعالى حرس أ ن ق ب ه ا ب ا ل م ل ا ئ ك ة فلن يمكن احدا منها أ ب د ا ف إ ن ر ف ت الهلكه ف س ع م ولكنا ن ننصح لك فلما وجد سيما الصالحين فيهما ف أ ق ل ع ع ن ا يفعل ق ض ي ة دي و ا ل ن ق ط ة دي ب ض ب ط عليها وتعون عليها أ ه م ي ة العلماء في النظام السياسي ل د و ل ة أ ي د و ل ة بلا علماء ف ض ي ع ف ض ي ع إ ن لم يستشر أ ه ل العلم فيها ف ض ي ع ت ب ي ل تزول وانظر لذلك نصيحه هذين الحفرين لهذا الملك ل أ ن العلماء عندهم من العلم ما يكفي ا ل ن ص ي ح ة والواجب على أ ه ل الحكم والملك أ ن ي ن ف ص ح و ا بنصح عن العلم ف إ ن ه م دائما يرشدونهم الى الخير و إ ل ى ا ل ن ج ا ة دائما ولكن لو ركبوا رؤوسهم دمروا الدنيا و أ ح ر ق و ا الاخضر والياس وهذا هو واقع ا ل أ ر ض اليوم العلماء في ن ا ح ي ة والسلطان في ن ا ح ي ة وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم سيفترق السلطان و ا ل ق ر آ ن س ي ف ت ر ق اي فرقتين يعني اهل ا ل ق ر آ ن واهل السلطان افتراق واضح أ ي أ ن ه م معسكرات م ت ق ا ت ل ة م ت ح ا ر ل ة فلو كان السلطان مع ا ل ق ر آ ن ومع العلماء لنجح وانجح د و ل ة م ع ا ص ر ة استفادت من العلماء هي د و ل ة السعوديين في بلاد الحجاز أ ن ج ح د و ل ة معاصره استفادت من العلماء هذه ا ل د و ل ة وهذا اذكره مرارا و ت ك ر ا ر محمد بن سعود لما ت ه ا ل ف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ملك الحجاز وجعل ا ل س ل ط ة ا ل د ي ن ي ة للشيخ وحتى في أ ب ن ا ئ ه إ ل ى اليوم وهم يملكون خ ط ب ة ع ر ف ة إ ل ى اليوم لا يستطيع أ ن يعتدي ع ل ي ه معه وستظل ي ظ ل ت هذه الباب هكذا كما جاء في بعض ا ل آ ث ا ر ما لم يخرج عليهم سيظل في نعمة ورغب احد اذا لم عليهم يخرج إ العلم ضبط العلم ح ا ك العلم خير جعل البلاد آ م ن ة العلم مع الصلصال يحكمان س ي ا س ة ا ل د و ل ة ل ا ي ح ك م ا ل س ل ط ا ن م ن ر أ س ه ولكن لابد من ا ل ش ر ف ا ل ع ل ما ء ف يكون ل ا ق ن في ك ل ا ن ح ر ا ف يكون ل م لك نور ي قضية ا ل ن س ا ل م ا ت ظ ه ر و ا ل ق ي ا د ة ا ل س ي ا ر ا ت ع ا و ي ن لك نور يكون لك المرأة نور ب يكون ش لك نور يكون لك نور يكون م ع ا ل ق ا ن و ن منع ا ل ق ا ن و ن يلا لو وقف العلم بجوار الحكم لنجحت البلاد وقلت الفتن و ا ل ز ع ا ة و ا ل ق ل ا ق ولكن لو كانت البلاد في خ ص و م ة مع العلم اعلم انها في خ ص و م ة مع ا ل ح ي ا ة وليست مع العلم في خصومه مع ا ل ح ي ا ة ما جعل الله تعالى العلماء في بلد الا ل ت ح ي ة فالعلماء في البلاد كالمطر للارض, كالمطر للأرض. فالارض لا تنبت ولا تزرع إ ل ا بالمطر ولا تحيا الا بالمطر وكذلك أ ي بلد لا تحيا الا بالعلم ف إ ن خاصمت العلم هلكت وضاعت و ب ا ل ت انظر ا ل ن ص ي ح ة ف هذين ا ل ح ض ر ي ن حتى تعلم أ ن ه مازال في يهود بقيه ومازال في هذا العلم حقائق ينظر إ ل ي ه ا ويشار أ ت ذ ك ر لما قرر ه ي ر ت ز العلماني أ ن يقيم د و ل ة لليهود في فلسطين وقد هاج أ ح ب ا ر الصدق في الصليب أ ي في العالم وقت ذلك قالوا معنى أ ن ت ق ي م د و ل ة في فلسطين هذا اذان بهلاك اليهود ر ف ض ذلك يعني العلماء العصوريون في اليهود رفضوا اقام ا ل د و ل ة في فلسطين لماذا لانهم يعلمون ان بعد دخول اليهود اورشليم بخمسين س ن ة ت أ ت ي ر ج ش ه ا ل خ ر ا م ه اي ه ل ا ك ي ه و د تماما و ذ ل ك رفضوا ذلك وانا ب ي لك و و ض ح انه مازال في الناس علم و م زال هناك علماء ينصحون ولكن هل, هل أ خ ذ العلمانيون في إ س ر ا ئ ي ل بفتوى ا ل أ ح ذ ا ر لا ل أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة خاصه العلم صحيح بل تزاوجت مع أ ح ب ا ر تلمود كاذب اخترعوا لهم مخترعات ك ب ق ي ة البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة تزاوج السلطان مع أ ح ب ا ر دين ك ذ ب ة زينوا لهم الله وظنوا انه دين وصار العسكران في ضلال بهيم ل م ا ن م تجافوا عن الاحذار الحقيقيون او اصحاب العلم الرباني الصحيح اصحاب ا ل ن ص ي ح ة الذين ينصحون لله ولرسوله و ل ئ م ة المسلمين وعمله ايها الملك لن ت س ت ط ي ع فاني مهاجر م ب ي من اهل الحرم وهي بلد تحرسها الملائكه فوجد صدقا في كلامه فامتثل. فامتثل فاعجبه م ت ث ل ف أ الحضرين ف أ س ل م ب إ س ل ا م ه م ا أ س ل م على دينهما و أ خ ذ ه م ا معه إ ل ى بلاده الحاكم ا ل م ن ط ب ط في ارتباط ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة لا يتخلى أ ب د ا ً عن العلماء ف إ ن في ح ي ا ة العلماء حياته اخذهم معه ورحل إ ل ى بلاده ونقل من الذي جاء بالحضرين الى هذه البلاد م ن الذي جاء بيهود الى يثرب وهذه ا ل ق ض ي ة وهذا هو ب د ا ي ة الدرس لما سال هلا فكرت يوما من الذي جاء باليهود الى هذه البلاد ام انهم نشاوا هكذا ناشئه ماده اليهود اتباع موسى كانوا في مصر ثم ذهبوا الى فلسطين ثم م ا ذ ا هل أ ح د يعرف ب ج ر ا ء اليهود في العالم اليهود جاءوا إ ل ى بلاد العرب في ا ل أ س ر البابلي لما أ ف س د و ا ا ل إ ف س ا د ه ا ل أ و ل ى لهم وبلغت الخافقين ص ل ط الله عليهم عبادا اولي ب أ س شديد فجاسوا خلال الديار والجوس أي, اي تخللوا بلادهم حتى هدموها ت م ا ن ه د م تماناً و ه ا وسلط عليهم الكافر نو بخت ن ص س البابلي و هو ما س م ى في ت ا ر ي خ ي ه و د ب ا ل أ س ر البابلي وليس هو ا ل أ س ر ا ل أ و ل ولكن ك ا ن قبله ا ل أ س ر الروماني ط ي ص ر الحاكم الروماني أ س ر لليهود وقبل ذلك ا ل أ س ر الفرعوني لما ا خ ك ي ذ و ل ى م ص ر ع بي و ق ض ي ة ا ل يهود لابد ان ت ع ن بها ع ن ا ي ة ف ا ئ ق ة ل ع ل ك يوم ا تكون ع ا ر ا ل خ ا ر ج ي ة الاسلام فاذا ف ا و ض ت يهود تعرف من هؤلاء ما هي اصول ه و إ ل ى ا ي ع ن ا ص ر يمتو وما هي ه ج ر ا ت ه م خ ل ا ل العالم و إ ل ل ا تعرف يهود فقط اسرائيل ب ت ل ح ر ف نوبل ا س ك ا جراني م يبقى انت صحفي زي رئيس او ر تحرير مواطن رئيس برتبه رئيس تحرير لا يعرف الا المقلب الصحفي هو ده كل ع ن ك ه فكره ودينه وهم ي ع ر ف يهاجمون الدين وعنده ايه لا ادري هو لا د ر ي شيء ويهاجم المهم ص ل ط عليهم الكافر وانا انظر ل آ ي ة الاسراء ثم رددنا لكم ا ل ك ر ة عليهم وامددناكم ب أ م و ا ل وبنين عليهم اي ع ل م الذين اثروكم من استوعب وتيقظ ثم رددنا لكم ا ل ك ر ة عليه على من ا ل ب ا ب ر ي ي ن و ز ن الكره واضحه ولا لا واضحوا لنا ثم رددنا الامريكان ا ل ذ ي ي ع م ل ه م من الامريكان اليوم يوم؟ هي د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل ا ل ر ئ ي س ي ة و ا ل أ ص ل ي ة ولكن دائما اليهود يعملون في غضاء ا ل م س م ي ي ن لما س أ ل و ما هي د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل الكبرى أ م ر ي ك ا و ا ل ع ا ص م ة نيويورك وليست ا ش ن ل أ ن اليهود لا يعتصمون بعواصم إ ل ا ت و ا ث رؤوس ا ل أ م و ا ل أ م ا خالد م ج ا ت ر واشنطن ب م س ا ل ة كرؤوس ا ل م ا س و ن ي ة حكام مشهورون ذو ا ل و ز ر ا في ا ل ح ك و م ة ا ل ع ا ل م ي ة باسم ا ل و ط ن ي ة والوطنيين ولكن يعملون أ ي ن سبع حكومه ة الخطيئة و الخفيه واضح جدا س ر ر ي ي و م الحكومة العالم ا ل ومبناها ومكانها في ا ل ق ي ه ل ة في نيويورك في البيت الابيض وفي ا ل ق ي ه ل ة اسم ا ل ق ي ه ل ة زي الكرملين ي وزي البيت الابيض وهكذا اسم من اسماء القصور ا ل ح ا ك م ة وده بيت ا ل ح ك و م ة ا ل خ ف ي ة في نيويورك لابد للمسلم ان يمد لرعايه الى ثقافات العالم وينهل منها حتى يعلم حقائق البشر ا ذ ا ثم ر د ن ا لكم الكره ا عليه وامدناكم ب ا م و ي ن وبنين وجعلناكم اكثر نثيرا والنثير عزت الحرب فعلا واضح فاذا جاء وعد الاخره اخر ا جاء وعد ل ة اخر و ا ح د ة الا ي خ ت ا أ عليكم ع ب ا د لنا ولباس شديد لماذا اقصد س ك ا ه اقصد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة أ ن ا أ ق ص د هنا في الرابط كما دخلوه من هم الذين دخلوه أ و ل م ر ة ايوه ب ن د م ر م يخطبوا ح د الموحدين ثم دخلوا جند عمر بن خطاب تاويل جميل ت أ و ي ل جميل نعم ولا يستحمل أ س ر ا ر ا ع ج ي ب ة لن يفسرها إ ل ا ا ل س ي ا س ة المعاصره او واقع ا ل أ ي ا م القادمه ايتين دول بالذات تامل في ه م كده واشبع ت أ م ل اشبع فيهم ت أ م ل فلما أ ص ح و ت ن ص ر البابلي اليهود أ ص ر سيدي ربطهم ا بالحبال وجرهم ن أ و ر ش ل ي م إ ل ى ب ا ب مشوا ل م س ا ف ة على ا رجيله مشوهه هكذا على أ ق د ا م ه وهم مربوطون بالحبال وده اشهر أ س ر في التاريخ ا ل أ س د الباري فقام ا ل ج م ا ع ة العلماء منهم أ و الذين كانوا يدرسوا العلم على العلماء العلماء هو الذين يدرسون العلم ا ل يا ج م ا ع ة لن ينقذنا من هذا ا ل أ س ف إ ل ا نبي ا ل أ م ي ن ولا بد أ ن نهرب إ ل ى بلاده ونؤمن به من الذي يخلصنا من هذه ا ل ك ب و ة ومن هذه ا ل ن ك ب ة نبي ا ل أ م ي ن الذي يجدون عندهم في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والذي يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م رب لم يلزمهم ا ل ح ج ة يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه بل قال الحمراء والله اني لااعرفه اكثر مما اعرف ابني ف إ ن ابني لا ادري ما فعلت أ م ه فيه ل ا س ولكن هذا لا اتردد ولا شك في ه رضي الله عنه ففرت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ع ل م ي ة وبعض ت ن ا م ي ذ ه هذه الطيفه فروا الى س ح ر ا ء ا ل ع ر يقصدون ا ل ن ج ا ة ويقصدون اتباع هذا النبي الامي الذي سيظهر في هذه ا ل ك ا م و ب ا ل ا في الفراغ و ب ا ل ا في ا ل ن ج ا ة حتى وصلوا الى المشاهد سيماء وفلس ووصلوا الى خير فعرفوها بوصفها قالوا أو هذا ه هو المكان الذي وصف لنا في ا ل ت و ر ا ة قال بعضهم لا هذا شبه له ولكن ا ل آ خ ر نخل بين ح ر ف ي ن فبلغت طوائف اخرى حتى وصلت ل ى ي د ه فوجدوا المكان كما وصف لهم تماما في ا ل ت و ر ا ة قال و ا هذا هو المكان هذا هو مكان محمد النبي القادم نجلس هنا ننتظر في هذا المكان غ ذ ا وجود اليهود في ارض العرب وهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ع ل م ي ة منهم وستعلم ذلك من ب ق ي ة دروس ا ل سيره ان شاء الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اراد امرا قال هو عندكم في ا ل ت و ر ا ة ف ي أ ت و ن ب ا ل ت و ر ا ة يتلوها فيجدون الامر عوام اليهود ليست عندهم ا ل ت و ر ا ة وليسوا يعرفون شيئا من ا ل ت و ر ا ة ولكن الذي فر ا ح ب ا ر يهود و ت ل م ي ذ هؤلاء ا ل ا ح ب ا ر اي الدرجه الاولى من العلماء و ا ل ق ر ج ه الثانيه اي تلاص العلم مع فروا جميعا ولكن ب ق ي ة اليهود مضوا مع ب غ ت نصر الى بغداد او الى بابل لانهم لا يدرون لهم ش ا ن ا ل جهل ا لا يعني د ر ي ماذا تقى ت ت ا ل ف ة ماذا ف ع ل ولذلك كما قال كثير من اهل العلم اذا جاءتكم ا ل ف ت ن ة فابصئوها ب ا ل س ن ة اذا لابد ان تعرف ا ل س ن ة حتى تطفئ ا ل ف ت ن ة الذي يجا في محر ا ل ف ت ن ة هو العلم هو الطائفه العلم. ا ل ع ل م ي ة نجت وخرجت الى بلاد العرب وهذا هو سبب وجود اليهود في بلاد العرب فروا وطلبوا النجاه وطلبوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كانوا يتقاتلون مع العوس والخزرج ا يقولون سيبعث نبي سنكون نحن اليهود اولى الناس باتباعي ثم نقتلكم به كلما في معركة مع نتابعكم ونقاتلكم به. فلما جاءهم كفروا لاوسة ويقولوا فلما فلعنطوا الله على الكافرين. ما من يذهبوا جاي. اتباعه جاءهم ما عارفوا في في نبي به. به. ونحن نحن وضوابع اليهود ومن ص ف ا ت و ا ن ت ب ع لصفات ي ه و د لما وصلوا الى بلاد خيبر وجدوها ك ث ي ر ة الماء وانثره فاستوطنوها, فاستوطنوها. وبداوا يصنعوا فكر ة ا ل د و ل ة ا ل ي ه و د ي ة في المكان الذي استوطنوا فيه ودواقع اليهود في كل عصر لما وصلوا ل هذا المكان وجدوا العرب اهل ج ا ه ل ي ة لا يدرون شيئا من ا م ر ه حتى ابنهم اللي هو النبي مش عارفينه ما قبل ان يتوقعوش يكون قبل ن نبي منه مش عارفين دي أصل. رغم ان والانجيل. ا اصل. الخبر تواثر التوراة العالم كله عارف. الا العرب. بالضبط اليوم. العالم بيتجاهز ك كله كدك كله لحرب دي في مش رغم هرمجدون. ح ر ب ا ل ق ا ت ل ا ل ق ا ه ر ة الساحقه ا ل م ا ه ق ة ل ل م ن ط ق ة ب ا س ر ه ا والعرب الوحيدون لا يعرفون شيئا عنه العالم كله عارف روضه ا ل م و ح د ة رجال اقتصاد موح د اليورو ع م ل ة م و ح د ة تجميع السلاح انسان القواعد في المنطقه الا س ط ي ر تدور وتمخرج وابحر المنطقه كل ده تجهيز وتعبئه لما هذه التعبئه و ل كاي مصالح سياسيه مصالح اقتصاديه م الجماعة من حقهم. هننورهما ما نوروش. زينا. كل العالم فاهم ومع العالم العالم القديم يعلم ان نبيا قادم الا العرب. ما يعرفوش. ما يعرفوش. ولما في يوم الميلاد لما اعوزين ينوروا زينا. ايه اللي العرب جديدا فكان فكان ان نبيا الا العرب يعني. عن عرب. يعرفوش. يعرفوش. بطرول وده نوروش هو واحد من اليهود. بيحصل. ليس يجيلك في بس كل ذلك عنصر موساد متقدم من قوات استطلاع الموساد في م ك ة ت ج ر ب م ا ش لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وراى النجم قال يا معشر قريش بالصوت اليهودي صوت الكهنوت ا اليهودي القدر لقد ر أ ي ت نجما ا ح م ر من ولد له ولد ا ل ل ي ل ة متى بنت مالك ده انت طول عمرك بتبيع قماش وتحصل فلوس وما عندكش شايفه ل بتقرا جرايد ولا بتسمع رشاط اخبار ولا بتسمع قناه الهواء حتى قالوا انت مش علاقه ب ا ل س ي ا س ة رجل مش ح د م ع علاقه ب ا ل س ي ا س ة و ش ا ن يشوفها ش بينهم ا ل س ي ا س ي ت ا ج ت ودحل التجار ا ل ي ه و ودحل اهل الكتاب بين المسلمين ده و انت ر ج ل على ن ي ا ت ه انت م س ر ا ن ي طيب نعرف شئ يمين ومن شمال والله انت اللي ما تعرف والله انت اللي ما تعرف ي ق ر ا ش ي ن ازهدوا رجل حصل له ايه دا كان ناس شو طيب وعادي وبياكل عيش في وسط النار يعني من ولد له ولد الليله قلت اهمك كيما كل يوم عيال بتتولي قال د ه كل يوم عندنا موارد اسمها ا ل ن ع ا ر د ه بالذات ايه يا عم انت مالك قال لهم انا عاوز اللي نادي بالذات فلما ذهبوا الى الى رحالهم كل واحد بيسال بغى زوجته فيه و ا ل د اتولد ا ل ب ا د ي في البلد يقول له ده محمد ابن عبدالله بن عبد, عبد, عبد المطلب اللي مات وولد لولد من امنه ي بنت وهزم ا ل ل ي ل ة اه تعال يا عم اريحوا ك ح ن ا نخسروا حادث ت و ل د ولد اسمه محمد ل ع م ي ر ي بن عبدالله بن عبد, عبد المطلب قال محمد ا بن عبد المطلب اريد ان ارى هذا الغلام شوفه كمان لا دمت وراك قلنا وراه ق ر ش ي ن وقف وقالوا لا دمت, دمت وراك وراه دمت مش م و ا ط ن ع ا د ي دمت م و ر ا دمت صحت عن وراه ل ج ا م ت ع و ر ا ل قلنا ب ط لك و ر ا ك لكن ل ا ز م ت ش وراه دمت س ة ا ن ي ر ا ه ل م ا وراه هذا ا ل وراه خده دمت وراه د م ي ع ل ي ه شفت بقى جماهير البغر اللي حوالي مش فاهم حاجه زيي وهو اللي ا غ م ى عليه بقولوا ماله الرجل د ه حصلوه افن ناكو م خ ه ح ص ل ل ه خبد、الله. كمان ح ص ل ل ه ده ا غ م ى عليه فاخذ يقلد فيه ف و ر ج ه مقاتل عن نبوه بينك عبد الله صلى و اخذ ي ن ض ر في عيونه د ه مش عنده ص ف ر ة ولا ح ا ج لا ولا عنده كبد ينظر الى ح م ر ة عينيه ف و ج د ه م ا حمراوتيه و ه ك ذ عيون الانبياء حمراء فاغمي عليهم م ر ة ث ا ن ي ة اسمع بغى ل ك ي ن اليهود طلع م ر ة و ا ح د ة طافح. قال فزتم بها معاشر العرب ولكن ل ا ي س ت و ن بكم س ط و ة تخرج من ظهوركم يقصد بك بقى اليهودي ده ع ا ر ف بدر قبل الملف اه ع ا ر ف بدر ا ر ف كل المشوار واحنا مش عارفين ح ا ج ة خالص ولا ح ا ج ة عارفينها خالص كل الهم ناكل ونتزاوج كلبهم ونتقاتل ونتحارب ونتشاجر ولذلك الله تعالى عندما يمشي ل ل خ ل ي ف ة الاخير من جنس التمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم م لانما تسمع بدأ الاسلام وسيعود غريبا كما بدأ وكما تفيد المثلية بدأ وسيعود كما تفيد المثلية تماما م بنفس الغربة بنفس الفتن ل ل غريبا غريبا بنفس بنفس تفيد تفيد وسيعود وسيعود هيعود بدأ بدأ بدأ و ح والاضطرابات والفساد في الارض حتى ي أ ت ي المنقذ الناس في وادب والعرب في وادب لما تولى بوش الجديد ادرا وزاره ت ا ل م ا ي س ر و الذي صنع التسعينات في الخليج ش ي ك د ي ن ي نائب الرئيس وزير ا ل ح ر ب ي ة في التسعينات من ا ل ذ ي ن خططوا ل م ع ا ر ك الخليج اذا وزاره حرب العسكريون ا وزارة يتقدمون في ا ل س ل ط ا ن وفي اسرائيل وزاره حرب وفي العرب سلام وتفاوض سلام وسلام وسلام ثم وعليكم السلام اذا دخلوا غيار يستخدمون في ا ل س ي ط ر ة على ا ل ث ل ا ث ة وسائل اي مجتمع يهودي في مكان يستخدم وسائل ثلاث في ا ل س ي ط ر ة على المكان خ ط ة ي ه و د ي ة ق د ي م ة كيف ي س ي ط ر على المكان وعلى اهله الاولى ا ل ع ق ي د ة ا ل د ي ن ي ة ا ل ع ق ي د ة ا ل د ي ن ي ة يشعون انهم اهل التوراه واصحاب موسى وانهم شعب الله المختار الذين اصطفاهم على العالمين وان الله تعالى سيمكنهم من حكم العالم الف عام عندما ينزل المسيح يحكم بهم العالم والمسيح المقصود هو مسيح الضلاله الدجاج والذي يسمونه ملك السلام ملك السلام ولذلك يتكلمون عن السلام وانيابهم م ض م خ مضمخة بالدماء, بالدماء وهم يتكلمون عن السلام لامير السلام وهو ملك من بني اسرائيل يحكم العالم الف عام ونحن نقول هذا الملك سيحكم العالم اربعين يوما نعم سيحكم العالم ولكن اربعين يوما يوم كشهر ي و م ك س ن ة ويوم كشهر ويوم كاسبوع و ب ق ي ة الايام كايام الناس وسرعته في الارض كريح كمطر ر ي ح ك استدبره الريح اي سيكون سريعا ونعلم تابته ل حمار وحمر غريب كافكار بني اسرائيل انهم اصحاب امال عراب سنطيل لكم هذه الامال في اذان الحمار بين ودني ا اربعين دولار ل شكتلك امل ا اعظم ان احسن ع يعني امل كده كده م سنطيكم في في حماركم. الامل املا م هذا طروا الا لن ل ح ط و ا فيهمكم واملكم رضاه بين الحمار واليهود كمثل الحمار عندهم صبر الحمار ومكر الحمار و ق و ة تحمل الحمار وغذاء الحمار يدخل من مكان القتل كل م ر ة ولا يتعلم ولا يخاف والحمار عمره بخاف لا ينفجر ابدا لبلادته و ق ل ة عقله من ق ل ة عقله لا يدري خوف القتل وهذا رباط بين اليهود والحمر فهم حمر فقد ابتلعوا م ث ا ر البلادات ا ل ب ش ر ي ة جميعا وتحملوها ولا يتوبوا ولا يرجعوا كما قرح اير مغطى ويقدم للقتل انها م ل ح م ة م ق د ر كتبت على بني اسرائيل يعني ن تعرف ا انها ت م ل في ك ت ع ا ر ف طب وفتح ملحمه قدر لا بد من رغاط بين الحمار واليهود كل ذلك وهذا ا ل ت ا ئ ل من الثقافات والفكر والمسلمون عنه في ماء و غ ع ر ولا حول ولا ق و ة الا بالله وذلك يقف النبي بين المسلمين والعرب فريدا وحيدا حزينا كئيبا لانه لا يجد لا احد يردف عليه او يزفف عليه جرح يهود اول م س أ ل ة ا ل ت ا ل ع الناس انهم اصحاب ع ق ي د ة و ذ ل ك كان العرب اصحاب و ث ن ي ة واصحاب ج ه ل ي ه وهم اصحاب ع ق ي د ة ودين فتميزوا عن ي ه و د وارتفعوا شان عنه فكانوا اصحاب انثى شمخوا ب أ ن و ف ه م على العرب هؤلاء يعبدون الاوثان وهم ر ب ن يوحنا ر فلذلك ع ر س العرب لليهود مكانتهم في ا ل م د ي ن ة وفعلا اعطوهم هذه ا ل م ك ا ن ة و ا ح س و ا بها فكان ذلك سلطانا ليهود على اهل يسر وقالوا نحن ابناء السيده وانتم ابناء ا ل ج ا ر ي ة و ا ل ح ر ة لا يعدلها الا حر وانتم لا ينبغي لكم الا ان تكونوا عبيد سادتنا لن ن ك م ن ابناء الجاريه ونحن ابناء السيده هذا منطق قديم قلوه ا للعرب والعرب لا يجيبون ولا يستطيعون لجهل ضارب اصناده في تاريخهم وفي جذورهم للاسف ولكن هل يستطيعون اليوم ان ل ي و م يقولوا ذلك نقطع السنتهم لانهم يستطيعون أن يقولوا ذلك ا نقطع ن س ت ابناء ق م ط و ر ا ن يهود الخزر العبيد الذي كان رئيسهم حمار اسمه كذا حمار وهذا ارتباط ايضا بيهود ولذلك في بروتوكولاتهم يقولون لابد من استحمار العالم اي ان نجعل العالم حميرا استحمار الناس اي ان هذه الحمير حمير اهل الكتاب يحملون المال والعتاد لبناء الهيكل يعني كل الاقوام والملل والامم يعينون ي ه و د بتعطيهم ب ط ر و ل يستخدموه يصنعوا سلاحا ليقتلوه ليبنوا الهيكل تعطيهم ب ط ر و ل تعطيهم ذهب تعطيهم تجارات يحولوها الى ذهب ليبنون الهيكل ا ذ ا استخدموك كحمار ليبنوا هذا الهيكل ارسلت ا د ي كيف بنيت ولكنك شاركت في ترويج س ل ع ه م وفي مشروباتهم وفي تجارتهم وفي ذهبهم وفي سياساتهم حتى صرت كما قالوا حمار من حمر بني اسرائيل وجعله الاستحمار ا ل ع ا ل م ي ة وقد نجح فيها اليهود نجاحا بيننا وقالوا ان الله تعالى خلق ي ه و د وخلق الحمر ولكن لان ي ه و د لا يستطيعون ان يحكموا العالم ويقودوا الدنيا وحدهم ل ق ل ة نسلهم فالله تعالى تمنن عليهم وتفضل وصور بعض الحمر بصور الانسان ليتمكن بني اسرائيل استخدامهم في حياتهم يبقى الحمر عند من يصير نوعين حمر تركة وحمر انسية على هيئة مين يعني يخدمون سياسة اسرائيل بناد على الحمر حمر وحمر من تركة عند اذن الناس في عرف ي ه و د حمر وهم لا يدرون انهم هم الحمر وانهم من يهود ا ل خ ز ر ليسوا من ابناء إ س ح ا ق بل من ابناء العبيد في ج م ه و ر ي ة روسيا كما هو معلوم ودك روس وكل يهود روس والاوروبيل جيدا حكام مستحيل اسرائيل اسرائيل اما الامريكان هم الذين على طرفنا هم العلم الذين يعلمون جيداً أن هذه ستابين جوينتين على هذه ان بلاد خطفة ويرجع مستحيل واسرة لكن يهاجم من امريكا لاسرائيل متلاقيش ا من اوروبا لاسرائيل لا جمعوا يهود ا ل خ ض ر حمر اليهود جميعا في هذه ا ل د و ل ة و ا ل د ه م ب ا ل س ي ا س ة ا ل ا م ر ي ك ي ة او باليهود الاخرين في نيويورك وغيرها لماذا لهم اقل د ر ج ة من هؤلاء ل ه م يعلمون جميعا ان هذه ا ل د و ل ة ستزول ل محاله وفي العقد الالفي الاخير او في بلاد هذا العقد الالفي ستزول ل محاله هم يعلمون ذلك وهم يعدون الايام لها والايام حبلى ب ق ت ل ه و ش ن ع ت ه ولكن لما نجد رجال اين الرجال اذا س ل خ و ا ب ا ل ع ق ي د ة ا ل د ي ن ي ة العنصر الثاني عنصر المال عنصر المال استخدموا المال في ب ض ا ع ة الربا يقرضون العرب والعرب والعربي مسرف لا ي ف ي ه المال ولو كان خزائن بترول ولو كان دخل قومي مليار دولار في الشهر برضه لا يكفيه مسرف وهو ايضا في ح ا ج ة القرد سيقترب فسياسه ة يغطي السيطره على العالم بالمال ولذلك كارل ماركس نبي ا ل ش ي و ع ي ة او نبي ايوه ن ب ي ا ل ش ي و ع ي ة لو صح التعبير يقول من ظ م ان ا ل ي ه و د ربا الا المال فقد ا خ ط أ من ايام عباده العيشه من زمان من عند الصومال و ا ل ت د ر ي لا يعبدون الا المال اذهب هذا هو اله بني اسرائيل المعبود ليس ي و م اله إلا, الا ذلك ولما تقرا في تاريخ تويومبي ا ل م و ر خ الانجليزي كان عند بعض ا ل ا ن ص ا الانصاف قال ومن عجب يهود انهم جعلوا اله يهود اله كل العالم واضح وانجح نجاح نجحته ا ل س ي ا س ة ا ل ي ه و د ي ة انها جعلت اله يهود اله لكل ايه? ب العالم شوف الدولار الجماع ي س ق ط والدولار لا هتقول عمله ا م ر ي ك ي ة اقول لك يا الله ه ا الدولار ع م ل ة ا م ر ي ك ي ة ب ت ت ع ل ت ا ك يعني من باب المجامله ة ا لا الدولار ع م ل ة ي ه و د ي ة وانا بحتفظ ب و ر ق ة و ا ح د ة ل و ر ق ة الدولار وتصدر كل م ئ ة س ن ة مكتوب عليها ايه? نحن نعبد اله واحد طبعا لو كان امريكي يعبد اله واحد وعليه ص و ت المعبد اليهودي الهرم والعين الواحد والشمس تشرق من قبل هذه العين الواحده ة واحدة. رمز الاعور رموز ر لسيحكم العالم للدجال كل دي ا بعين ت ا ا عندي عند ل م س وده ن وانت ي ة ت لا ر ي ودي اللي كانوا و ك ن ع ب ر م بتاعنا كده ايه? ا ل ه ر م ا ل ذ ه وفيه ب ي عين واحدة تشعطه على ع ا ا ل ل م كل. ا ان العالم ل م تحت ضوء س و ن ي ة ا ل ع ا ل م ي ة او تحت ضوء الدجال. ضوء تحت ولو لهيجت العلماء ب ا ل ق ض ي ة واوقفوا ه ولكن ما ركب هذا الهرم وكان يركب دائما وله عين و ا ح د ة لعين الماسونيه تراها على الدولار اللي اسرائيل. تسجد كل ا ل ع م ل ا ت ل ه ذ الاي دولار كل ينهار يلا هو ل ن ر ق ف سوق الذهب العالمي ورسل الذهب العالمي خ ل ف ه ف الي هود ي س ي ط ر و ن على العالم ب ا ل م ا ل ع ص ب ا ل ح ي ا ة يقرون ض من ا ا د ل ق ر ي ق ولكن ح ا نقطه مسري ن ا ئ ل ابو ل سبان ح الله تاكل ع ب ن ك ا ل دون ل التعميم من الذي ص ن ع ل ت اول م ت ح د ة ع ص و ت موتاه ح الي هود الي هود هيئه يهوديه من الالف الياب واخذت من كل دوله ة د و ل عضوا فيها ليمثل الحكومه ة العالمية في الحكومة العالميه ح ك و م ا ل ا اخر في اخر الاحواب العالم. من من القوان المتحدة الحكومة العالمية. انت تقتربنا البنك الدولي الحكومة العالمية اليهودية. رأس المال. والتستريلنا. في في ي حدية رأس تحكم منذوب من وتبيع بلادك من اجل هذه الديون قضيه ي ه و د ي ة و ا ض ح ة المعالم وقع فيها الناس جميعا وهذا لضلالهم في فهم العلم الصحيح وفي اسلوب يهود في ا ل س ي ط ر ة على الدنيا دخلوا ا ل م د ي ن ة سيطروا على السوق بالمال صنعوا سوق للذهب اشهر رجال بني ق و ل ن ق ا ع للذهب مستقيل يعني للشرع للذهب دي ب د ع ة ي ه و د ي ة ب د ع ة ي ه و د ي ة او ص م ا ع ه ي ه و د ي ة ليه لكي يؤمنوا هذا الشارع تماما ل ا ن لو محل شمال ه م ح ل م ي ن ا ل س ي ط ر ة ا ل ا م ن ي ة عليه ض ع ي ف ة ولكن هو شارع ب ت ل ج ق ي ا ل ع س ك ر ف ا و ل وفاخره خلاص ل ي س ف ل حراسته ب ض ا ع ة ي ه و د ي ة صدرت لكل العالم ليس في نصف وحدها في كل الدنيا محلات ا ل ص ا غ ة او شوارع الصاغه شوارع بكاملها ليسهل حراستها وهم يعلمون حب العرب للحري وحب النساء العرب للحري ب لهب. تجيب بالدين. لزوج يستلف من يهود. ويكسرد روحي اين? يكسرد. دي. من من بديهي س ي ط ر و ا على م ا ا ل ل م د ي ن ة بالكامل و الجميع كانوا يستسلفون من اليهود الجميع حتى ا ل ن ب ي صلى الله ع ل ي ه و س ل م ا س تسلف من ي ه و د وكان يرغبون ذرعى ان ل ذ ي م ل ك و ا المال ل ن ه و ج ا ه مسيرو ط ل م ي ك ن هذا في عهد النفس ب الملك ه و ن من قرون ط و ي ل ة هم الذين ملكو البلاد ا وملكو الملفيه ا ا تماما ولكي يزيدوا سيطره سياسيه على المكان اشعلوا اوقدوا نار الحرب بين الطوائف بين الهوس والخضرج المعارك ا ل ش ه ي ر ة بين الهوس والخضرج د اذا القضايا ان كل كويت قبيلة السلاح. والعراق. تريد تشتري من هم ي اين? ب لابد و اموالنا وهم يشجعونا ا سلاح ان كلها للسلاح لنطقاتك. القتال. على من ندفع شف آه م ن د و ب ة امريكا في الامم ا ل م ت ح د ة س ن ة التسعين لما ص د م ح س ي ن بيقول لهم يعني الكويت دا جزء من العراق فقالت له ومن يمنعك الغبي فهم ايه تفضل يعني تفضل من يمنعك اللي روح ق ي يبحث عنه ك أ ن ه يعني اذن واضح و ي ز خ ل و ا و ج ت ا ح الكويت فدمروه وقع بالفخر والكويت بتاخد بالمليارات ب ن ا ا ي ي ل سلاح معافى ا م ر ي ك ا حديد ا ل خ ر د ة اللي صنعوه من الستينات اللي بيفيد من اسرائيل اللي بيكاهنوه في اسرائيل يصفروه ل ا م ر ي ك ا وياخد لون وياخد طلاء جيد ويصدروه للعرب العرب بتشتري حديد لا يفهمون ما يشترون اموال فعلوا ذلك مع ا ل أ و س والخارج و ي ف ع ل و ا ذلك معنا لا يحكمون ل ا يحكمون ا ل س ي ط ر ة ا ل س ي ا س ي ة على مكان الا باغراء العداوه البغضاء بين اهله يتقاتلون لما يتقاتلون يشترون السلاح هم رؤوس السلاح هم اللي بيبيعوا سوق السلاح معا اذا ي أ خ ذ و ن الاموال من ا ل ح ل ي و ي أ خ ذ و ن ه ا من ا ل ا س ل ح ة وهذا الان اكبر مدار تنسلخ باتريوت لوحده بمليون دولار وانت هتاخد س ا ر و خ ولا س و ا ر ي خ ولا س ا ر و خ زي البطاطاي ما بيملش ح ا ج ة اصلا ده بيطلع في الهواء زي العروسه وينزل تاني ولكن لو كنت نشتريه مفروض علينا فرض عليك عاوز طياره افر ستاشر يبقى لازم تاخد لك الف واحد باتريوت طب انا مش عاوز ي ق و ل ك ده دي مع ا دي دي مع ا دي زي التجار ك ل دي مع ا دي وزيك خزائن ا ل عربي الان على الارض مستدينا اموال الخليج وبلاد العرب على الارض ياتي ق و ل ا ل خ ل ي ف ة الاخير يقاتلنا ويهزمنا و ي س ب نساءنا ورجالنا نريد ان ياتي ا ل خ ل ي ف ة الاخير وليجد ا مليما في بلاده ن ا كلام هم الله له? رجل عصينا. ما حاجة قال. ولما هم نعم. لم من ده يعني عنده بيخططو يجي يجد يجد شيء ان ينفض ده رجال. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا مش علاقه عير ج ا ن م ش مخطط طويل جدولت ا ل ع د ا و ة ونحن ما جدولنا شيئا ما جدولنا شيئا بهم ت أ ك ل وتعيش تبحث في تحسين ا ل م ع ي ش ة في تحسين المساكن تبحث في يومها ولا تنظر لغدها ا ذ ا لا بد ان يصطلوا بالسنن ا ل ك و ن ي ة سيطروا على السوق وسيطروا على السوق ا ل ز ر ا ع ي واليهود أ ص ح ا ب خبرات خ ط ي ر ة في الزراعه من قديم من أ ي ا م يسري ملكوا سوق الزراعه في الانتاج وفي السعلات وغيرها وهم إ ل ى إلى اليوم أ ك ث ر الناس خبره في الزراعه ف ع د ا وفي استنباط السعلات وتهجينها و و إ ل ى آ خ ر ه حتى انهم أ خ ذ و ا كل ثروتنا من الحبوب ا ل ص ح ي ح ة ونفحونا بحبوب مهندسه و ر ص ي ه الارز م ه ن د س و ر ص ي ه القمح م ه ن د س و ر ص ي ه ولذلك لا تكاد تجد ا م ر أ ة تلد وحدها كزمان اطلاقا كل الطعام تبتكر م ه ن د س و ر ص ي ه وده ممنوع دوليه واحنا ق د ر ل م لك سم ابدا تبتكر الرز ح ل و ة وعيش ح ل و ة ولكن م ه ن د س و ر ص ي ه محرم دوليه ذلك ذ ه ب و ا تفعل ي لماذا ت ف ي فكرة و ل ا شيء. ص ح ب ل م ن ك ا ل ح ي ا ة و ن ت ترى. وانت صاحب ع ي ن ي ن ذ ي عينين. عينين. و ل ك ن م ا ذ ا ت س م ع و م ا ذ ا تفعل ل و ك ل م ت ك ع ن ا ل ه م ا ل ذ ي نحن ف ع ل ل م ت ن ا ك م د ل ك م د ا ن س تفعل ح ق ن لماذا ت ف ا ل ل ه ا ن ا ت ب ا ل ل ه ل ا ن س ت ح ق ا ل ح ي ا ة سلمنا انفسنا وكل شيء ل ي ه و د ثم نبكي على اللبن المسكوب نجوم اهدوا ل س د مهد. م ه د و ه م ا ه ه و اللي فضل ماذا ب ق ى ل ا شيء ملكوا ا ل ز ر ا ع ة واصبحوا يسلفون ا ل ح ن ط ة والتمر للعرض يبقى ا ل ع ن ص ر الثاني وعنصر المال العنصر الثالث الدهاء والمكر الدهاء والمكر يغرون ا ل ع د ا و ة بين المسلمين يتعاملون مع الناس بمكر ودهاء وخبز ط ب ي ع ة ي ه و د ي ة ج ب ا ن ة م و ج و د ة فيهم ولذلك خ ل هذه الصفات حتى تنفعك في يوم الامتحان الذي يكرم فيه المرء او يغام صفات يهود ولابد لك وحتما أ ن ت ح ف ظ صفات يهود أول صفة الجدل والممارات الجدل ا ا ا ل و م م ر طبيعه في يهود قالوا بل ندخل على مش هدخل يحرفون الكلمه عن مواضعه خ ب ر ة في الجدل ق ل و ا ح ط ه و ا ح ط ه و ي ح ط ة ويحطه ويحطه ويحطه ويحطه ويحطه و ا ح ط ه ويحطه و ق ا ل ه ويحطه و ي ل ط ه ويحطه و ي مش ه ويحطه و ي ح ر ف ويحطه و ي عن م و ا ض ط ه قضيعه الجدل و ا ل م م ر ا ت المفاوض اليهودي متعب قد تمل و ل ك ل في ح ا ج ة الى مفاوض مسلم خطير صبور بصبر الاسلام مكي ن في عينه وسياسته يضج منه يهود يضج اليهود ما واجهه عالما الى اليوم ما واجهه سياسي مسلم عالم الى اليوم ولذلك د ا ئ م ا يفوزون في ك ل م ف ا و ض ا ت ب ا ل م ب ر ا ه والمدراه والخداع والمكر والكرد و ا ل ف ر ي ج س المفاوض من اي حال ي ق و ل يا اخي تعالى احنا عاوزين نعيش في سلام وانت عاوز تعيش في سلام اه صحيح اذا ن ج س تعالى بغل المفاوضات شكرا ايه ل س ل ا م اللي احنا عاوزينه وانت عاوزه احنا عاوزين نعيش في سلام وانت عاوز تعيش في سلام في, في القبور القبور ليس فيها الاء سلام يهود ان تعيش في القبور ليس في القبور ي الام سنريحك ر ا ح ة ا ب د ي ة اليس هذا هو المطلوب هذا هو سلام يهود الجدل والممراه الخداع والمكر ولذلك قسموا انفسهم ح م ا ي م و س ق و ر الشرس ق وداعا ناس ه س ف ك دماء. كان التخافين بين انيابي قطع من دماء من م د الفلسطينيين ء ا والعرب لكن لا تضطر بقطع ا د م ث ه بين اسنانه ولكن في ا ل ن ه ا ي ة س ي ع ط ي ك كلام ولذلك هذا الوقت ايضا من اللي كود سيعطيك سلاما ايضا ولا تنظر الى قطع اللحوم التي بينها اسنانك ما ت ي ب ص ش في ا س ن ا ن ه بس وانت انسان تاكل س ل ا م كويس ل ي ا ح ك ح م ا ي ة وصقور وقد قال ا ل ق ر آ ن ذلك كلما ع ه د و ا عهدا نفذه فريق منه يا جماعة ا كنا موقفين عند وعند وعند ن و يقولوا لا انا رئيس جديد اتفق م ع ه م من الاول من ي ج د ع و ة ب ا ل ل فات الله كلما ع ه د و ا عهدا الله تدريب ا ل ق ر آ ن كان بيعلم رسولا ولما هاجر بجوار يهود ليتعلم لانهم ا ل ع د ل الازلي الذي ستعيش معه م د ة حياتك حتى ي م ت ك الحجر والشجر اذا لابد ان تعرف جيدا صفه يهود ا ل و ا ج ب جيدا ان تعرف صفاته ا ل م م ر أ ة ا ل خ ي ثاني ا ن ة ث ا ن ي ص ف ة ث ا ن ي ة ا ل خ ي ا ن ة وهي جبلتهم اضعوها من اهداء امهاتهم اضعوا ا ل خ ي ا ن ة من اهداء امهاتهم والله تعالى بين لي ولا تزال تطلع على خ ا ئ ن ة منه الا قليلا اذا ا خ و ن انظر في يوم الاحزاب لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع غطفان وقريش رغم انهم تحالفوا مع النبي قبل ه ان يحمل و ا ا م د ي ن ة من قبلهم كل واحد يحمل الجزء ا ل جنبه ولكن خان هذه ط ب ي ع ة اليهود ا ل خ ي ا ن ة لا ت أ م ن اليهود ابدا مهما كان طبيعة. بينها ا ا ل ق ر آ ن و و ض ح ه ا الصفه الثالثه قساه غلاظ بغاه ط ب ي ع ة اليهود ط ب ي ع ة ق ا س ي ة جلس قاس يقتل ب ش ر ا س ة ليس عنده قلب يرجع اليه هذا الوغد الحاكم اليوم قتل بيده خمستاشر الف م ص ر ي سنه س ب ع ة وستين ليسه قتلهم ولكن ض دفنهم ا بالجرافات في الحفر والابار والكلام د ه انا مابرجعش له بمراجع ع ل م ي ة ولكن لان الكلام د ه مش في كتب ولكن باعترافات الناس الاستناء وده كلام في ج ر ا ئ د ن ا مش في ج ر ا ئ د اعدائنا محل من محلات قرب رفح ب ه ر وجدوا ا المكانة وبدخلوا ا فحفروا و ج م ق ب ر ة ض خ م ة وجدوا جنود ب أ ز ي ا ئ ه م كما هي يضمصيون ب أ ز ي ا ئ ه م كما هي م ق ب ر ة ض خ م ة جدا د و ل م ث ق و د ي ن في سبعه وستين ق ر ا ب ة ا ل خ م س ت ا ش ر الف ولذلك هذا الوقت في بيته غ ر ف ة م ل ي ئ ة ب ا ل ا س ل ح ة وكتب على كل مدفع او مسدس او ب ن د ق ي ة كم قتل من العرب بهذه ا ل ب ن د ق ي ة واذا ح س بالضعف في اسرائيل دخل الى هذه ا ل غ ر ف ة ف ح س ب ا ل ن ش و ة والنصر يقول يجرى ايه? اللي يبل بندقية. يعتز يبعث قتلوا قتل واحد وهو واحد على كل كم واحد قتلوا بهذا السلاح? وهو يعتز جدا بالاسلحة كلما على الضخم الغرفة كرمت. كده كم جدا بهذا بسلاح مدح ف يفرح ويتي بذلك قضيته ك س ا ء غلاظ عندهم ح ج ا ج ة لا يرحمون طفلا ولا شيخا ولا ا م ر أ ة ولذلك في ر ي س ة الخراب لن يرحمهم الله تعالى فيداسون كما, كما يداس الطين الازقه هذا بالنص في ت ف س ر حناناشد ل ل ت و ر ا ة بالنص عندما ت أ ت ي ر ج ل ة الخراب يكونون كصين ا ل ا ذ ق ة ه ي ن د ع س انتقام في الارض ك الاذقة. ن الرب من يهود انتقام الرب من يهود يداسون و كصين ا ل ا ذ ق ة شوفوا انت ماشي في ا ل س ح ه ل ج د ي د وتمسك نفسك بتدعك في الطين دعك سيكونون كذلك في اخر الزمان ان شاء الله تعالى ولكن بالعباد الذي وصفهم الله تعالى عبادا لنا ولباس شديد وليس من اهل الخوف والرعش والارتجاف والانتكاس س ي ت و ن هؤلاء وهم قادمون فقط يكشف عنهم س ط ر الغيب فقط الله تعالى سيكشف عنهم س ط ر الغيب تجد اسد الله يخرجون من س ط ا ر ه الغيب يزمجرون في بيت المقدس يقتلون يهود هم يعلمون ذلك و ا ي ك ينظرون في وجه كل ملتحي هذا منهم, هذا منهم؟ هؤلاء ذ ا منهم ه الاسد الذين سيخرجون من خلف ستره الغيب نعم ينظرون برعب ولذلك يسلطون الحكومات على هؤلاء حتى يؤخروهم عن فجر الانتصار الذي ينتظره الاسلام ولكن هو قادم رغم انف الجميع شاؤوا ام ابوا لان قبر الله تعالى لا يحول بينه حذر وهي ا م ة م ل ع و ن ة الصفه ا ل ر ا ب ع ة ا م ة م ل ع و ن ة لو ن الذين كفروا من بني اسرائيل ل ا ن م كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه ا م ة تجترئ على الحرام ا م ة لا تجد من يعظ لا ت ي د من يفرمل هذا ا ل ف ت ا ة ويقف في وجهه كانوا لا يتناهون واعلم ان اي امه ليس ي و وحدة د ليست يهود وحدها اي ا م لا تتناهى عن المنكر فيام ايضا ملعونه فلعن الله يهود ل ا ن م كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ل اذا يتنهون. ا المنكر واقع بين الامم لا م ح ا ل ة الانسان ع ا ص ل محاله ليس معصوما لا بد ان يعصي هذا امر واقع في البشر ولكن الذي ا خ ذ الله ت على ا ع ل ى ع ص ا ة البشر الا يجدوا ناهيا ينهاهم ولذلك ا ن ت د ح الله امتك كنتم خير ا م ة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا سبب, سبب ا ل ل ع ن ة عدم النهي عن المنكر والامر بالمعروف ا ذ ا هي ا م ة م ل ع و ن ة امة ملعونة, ملعونة كما قال عيسى عليه السلام لما قالوا ابناء الافاعي انتم ولستم ابناء ابراهيم ابناء ابراهيم تزعمون ولكنكم ابناء الافاعي عليكم دينونه ة ج ن دينونة م عليكم دينون جهنم هذا حكم عيسى عليه السلام ا ل ص ف ة ا ل خ ا م س ة ي س ا ر ع و ن والعدوان. في الاسم ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبث ما كانوا يعملون فسده اهل فساد يسارعون في الاثم والعدوان ويكون ا ل ص ح ت يكون الربا او س ا خ ل عالم من الربا ي أ ك ل و ن ه يتسلحون به صفه من صفاتهم لا ي أ ك ل و ن الا ا ل ص ح ت ودائما يسارعون في الاثم والعدوان صفه مرافقه لبني اسرائيل الثالث وهي ايه والقينا بينهم, بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه بعضهم يعادي بعضا بعض. لا يقاتلونكم جميعا الا في ق ر ه م ح ص ن ة ب أ س ه م بينهم شديد لما كان ديانه ا ك ر و إ ح ن ا ط ل ب ة في ا ل م د ا ر ي ا ل س ن و ي ة كان ب ي أ م ل ان يكون رئيسا لوزراء اسرائيل لانه كان عنده امل كبير ان يكون ملك يهود للعين الواحد طبعا كان اعور كما تعلمون و طبعا ق ا ل ه اعور و التاني أعور عينه و ر ملزوقه عينه و ر عليها ز ف ر ة ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة ص ف ة تختلف وطبعا د ه ي م مش اعور ما لم يولد ه ك د ه ولكن هو بيتمرن في فيتنام في سنعوش السرينة طبعا فيتنام. طبعا ايه? ايه? معارك هانوي الجماعة تشير الكبار اللي زي كده الكلام اللي زلة الضت. الضت. كروها علينا في سبعه وستين عشان يدي ش و ي ة نوع من الحاله النفسيه عليها الفيتناميين ازلوا امريكا ذ ل ة وكان عندهم جنرال اسمه الجنرال ج ي ا د ويس طويل مديد وكنت كنت اعتز بهذا الرجل جدا رغم انه مجوس ولكن كان رجلا عسكريا فاذا اداد الفرنسيين في م ع ر ك ة بيام بيام فو اشهر م ع ر ك ة في التاريخ المعاصر اداد الفرنسيين عن ذ ك ر ه ابيه م ع ر ك ة واحده اداد فرنسا بما فيها لان الفرنسيين كان يحترم فيتنام ادادهم جميعا هذا الجنرال وظل يقاتل حرب العصابات في ه ا ن و ي حتى دل الامريكان تماما كان اوغاد اسرائيل هؤلاء يذهبون يتدربون على حرب العصابات هنا ك فاصيب ب ر ص ا ص ة في عينه وهو بيتمرن في فيتنام في حرب العصابات يعني فقد عينه وهو ي ت أ ه ل لقياده اسرائيل وكان ي أ م ل ان يكون رئيسا لوزراء اسرائيل كان اسحق رئيس و بارليف و هارون ي ا ر ي ف و ي د ي ن يقول استصعد الى سلم الوزراء على, على جثثنا يعني مستحيل. يعني المسايدين. عمرك وطبعا واحد منهم متوف وكلهم تولوا واحد الوزارة. الا هذا الرجل. هذا ده ن وطبعا ن لانه كان من الناس、بالدجال. يعني انت انه يكن عندهم اليه بعداوة اشبه بالدجال. اللي مالك اسرائيل لا. لا. واذلك مات رئيسا اسرائيل. رئيس. والجماعة ا لم لوزر شديدة ي تبقى بحسرة م ق ر يواجب عليك ان ت ق ر أ التاريخ القديم والمعاصر وتتطلع في ص ي ح ا ت العالم حتى تعرف ي ع ن ي اصول هؤلاء من اين ج ا ء و ا واين ذهبوا ولكن طبعا و ش ف على ا ل ش ب ي ب ا ل م ع ا ص ر ي ن لان طبعا كل ا ل خ ر ا ئ و ا ل ج ر ا ئ يعني م ك ت و ب ة بتبييث ليل ت ح ك م في ا ل ث ق ا ف ة والعقل لا نظير له لازم تالمسموح ان تعلمه او تعرفه فيعني امرك لله الصفه ا ل س ا ب ع ة يشعلون الحروب ويفسدون في الارض كلما ا و ق د و ا نارا للحرب الله. الحرب ص ا ا ا ه ل ل ه ا ا ل ع ا ل م ي ة الاولى سببها اليهود سببها ه ا ل ي وبدات د و ش ر س ة في القرن شبه ج ز ي البلقان عارفين فاكرين كوزوفا وصرب في نفس المكان لان ذ ي كانت بلاد جبل اسود وصربيا وكوزوفا و... ومقدونيا ده اسمها دي شبه ج ز ي البلقان هم الذين فجروا اشتراك الحرب ا ل ع ا ل م ي ة الاولى من هذا المكان فجرها اليوم يبغى هم الذين اوقدوا هذه الحرب والحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة عسكروا العالم عسكرين هم ا ل ذ ي عسكروه وجعلوا العالم يتقاتل بعضه مع بعض و ا س ع ل و ا شراء الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة ولذلك ما وجد الزعيم النازي هتلر حلا لليهود الا ا ل ا ب ا د ة قال هذا الجنس لا يصلح له الا ا ل ا ب ا د ة وقد صدق ولا وافق هتلر ابدا الا على هذه ا ل ج ز ي ة لا يصلح العالم الا بغير يهود وهذه ا ل ج ز ي ة سيفعلها الله تعالى في اخر الزمان حتى ينطق الحجر والشجر يضج من ي ه و د حتى ا ل ح ج ر حتى الشجر الشجر ضج والحجر ض د من ي ه و د نعم الا شجر الغرق و ل ا ح ب ه ا ل س ه ر و ن ا ل ج م ا ن اوعى تقول ك شجاع جبان ايها الجبان لم ا تزرع شجر الغرقب حول بيتك انا المس الجبن في قلبك والرعش في عظامك ان كنت رجلا ف ق ط ع شجر الغرقب من حول بيتك لم الغرقب ا بالذات لانه شجر يهود هو ا ل و ح ي د الذي لن ي ن و د هو الوحيد الذي لن ينطق ولذلك بتجد تلابيب و ح ي ف ة ويافه خ د ر الغرقب هو الحدائق الغناء التي ت ض ل ل هؤلاء الناس اذا هم يعلمون الحق وهم يعلمون اليوم الحق وهم يعلمون الوعد الحق وهم يجهزون انفسهم لرجسه الخراب ويوم الفصل يوم د ي ن و ن ة الرب يسمون ه عندهم ف يوم ا ل ت ر ا ة ي و الرب القادر على كل شيء ك ل م ة ج م ي ل ة وده م و ج و د بالنص في ا ل ت و ر ا ة يوم الرب القادر على كل شيء سبحان الله نساله ل تعالى ان يرينا هذا اليوم ليشفي صدور قوم المؤمنين ليشفي غير قلوبنا وصدورنا ي و ش ي و ن الحرب ا ل ص ف ة الثامنه ة الاشتراء ا على ل ل الاجتراء على الله لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فلما سمعوا لي ر ح و ا اخذوا ل ي ه و د قال ل ا محمد هو ربك افتقر ربكم افتقر يطلب منكم القرض نحن اغنياء عن ربكم نحن لا نريد ربا فقيرا مش عاوزين ده شوف الكلام كلام سافل ق م ة الافتراء وظلوا في هذا الافتراء حتى قالوا يد الله م غ ل و ل ة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا انظر ع ب ر و ا بالبخل الشديد تعبيرا بريغا كلاب الارض وهذه انكى صفر بخيل غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا افتراء يسطرون على الله الكذب وهذا الاسراء واضح جدا وهذا من ط ب ي ع ة اليهود خامس ولا الكام ل قتلهم الانبياء بغير حق. كما قال تعالى وقتلهم الانبياء بغير حق. الصعب ها هذه ايوتي كما بغير بغير الوحيد حق الانبياء حق التسعى اليهود الذي وهذه صفات يجب جيدا من سمات ا ل س ي ا س ة ا ل ي ه و د ي ة ا ل ع ا م ة وهم لا يتحرجون منها ثم نرجع الى الحضرين هذا تطواف واجب على فرض واجب على فرض والفرض هو الدرس والتطواف الواجب هو ما قلنا ثم خرج بالحضرين الى بلاد العرب ي ن ض ي بهم والعرب لاب العرب, ليه؟ العرب لو ه ا العرب ل شغل جهاز المكر عنده يزلزل الارض خرج قوم من هذيل قبيله هذيل الهذليون وهذه ا ل ق ب ي ل ة تعلم فيها الامام الشافعي ا ل ع ر ب ي ة وشعر الهذليون هو ديوان العرب هم افصح العرب ن س ا ن ه حتى ان م ع ا و ي ة رضي الله تعالى عنه ارسل بابنه يزيد الى ق ب ة ه هذيل وهي ايضا اتعلم فيها ابن عباس لسان عرب فهي ع ب ي ة لسان عرب و م ع ي ة لسان عرب خرج الهدريون الى هذا القائد ا ع ت ر ض و ا في الطريق قالوا ايها الملك الا ندلك على بيت داسر ضل عنه الناس فيه اللؤلؤ والمرجان والذهب و ا ل ف ض ة قال بلى اين هو قال بيت م ك ة بيت يعبده اهله ويصلون عنده قضية ك ن ز موجود الملوك ضل عنه ف س أ ل لعابه د ه هو طالع عشان يجيب ذهب و ف ض ة وفضه للسلب غ ر ا ل والنهب ازاي يبت ي جنبه كده ق ر ي ب من اليمن ويتركه فانتوى هذه ا ل ن ي ة ثم قال الرجل انا اقرر قرارا بغير راي العلماء مافيه ما اهل العلم معي فاستدعى الحضرين. الحضرين اليهوديين ح ر ا ل ي قال هؤلاء ا ل ه و د ي ه يقول و ا كذا وكذا وكذا وكذا فابتسم وقال ايها الملك ما ارادوا الا هلاكك ك م ارادوا ل ه ان هؤلاء القوم مكره يريدون لك الهلكه هذا بيت الله وما اختص نفسه ب ي ت إ ل ا هذا البيت وما تجرا عليه احد الا اهلكه قال كيف قال هو ما نقول لك وانه موقع ميلاد النبي القادم قال م ا ذ ا ص ن ع لو ذهبت اليه قال تطوفه سبعا ثم تحلق ر أ س ك وتشرب من مائه وتكسوه وتنحر المهاري والجزور حوله لتطعم اهله س ن ة ابراهيم فكل زائر لهذا البيت لابد ان يقدم ا ل ت ح ي ة باطعام اهل البيت ا ل ا ض ا ه ر ل أ ه ل المكان فلما استدعى الهوذريون قدمهم وقتلهم عاقبهم على هذا المكر الذي فعلوه ولو م ؤ خ ر ة على تقدمه فائده وجود العلماء بجوار الحكام لو ينقذونهم من الهلكه لو كانت ا ل س ي ا س ة وحدها ت ن ض ي لهلك كما سيفعل ابراها و س ي أ ت ي ك ولكنه استفاد بعلم العلماء استفاد بعلم العلماء بعلم وهذا هام جدا ولذلك لما توشى مهاولة وهتولى لما الخلافة لرق لرق هذا هذا منه منه ابن ابي صفيان الجزائيان بيت ويطلب ابن ياشف وهم يعلمون ابنهاش من نبوه فدعت له م س أ ل ة ك ه عويصه ر س ا ل ة بتقولي ر س ا ل ة اجب عن هذه ا ل ا س ئ ل ة يا م ع ا و ي ة عاوز م ع ا و ي ة نفسه وطبعا دفن ا ل س ي ا س ة لا ي ح س ن ن الا ا س ا س نشوفك تنفع في السياسه ولا لا قال له ما شيء وما نصف شيء وما لا شيء وما ضر كل شيء الله فازوره خلي بالك ما شيء ده ا ن ا ما وعدناش عن ا ل م س أ ل ة بتاعتنا ما شيء وما نصف شيء وما لا شيء وما ضر كل شيء قراها م ع ا و ي ة قال لا يصلح لها الا الحظ علي ا ب ن عباس يعني هرقل يقصد بيت النبوه, بيت النبوة كانه يقول أ ن ت لست أ ه ل ا فدلوا ا اسئله بدا من باب ا ل إ ح ر ا ج قالوا علي بالحبر فجاء الحق قال أ ر س ل هرقل هذه الرساله ولا بد من الجماع قال أ م ا شيء فالرجل عاقل ويستنفع بعقله عاقل ب ي س ت خ د م دماغه يعني مايبغاش عاجل و ي د غ ا ش م ويتعافي لازم يستخدم العقل واما نصف شيء الرجل ليس بعاقل ولكن يستفد ي ب عقل العقلاء هو عرف ا دماغه وذكره فلما ي ع ن و له امر بيسال منه ايه مين اهل العقل والحكمه والعلم يستشير ده نصف عقل نصف شيء واما لا شيء فالرجل لا عقل له ولا يستشير اهل العقل ده ابيض ده م س ك ي يبقى حاكم ل يفهم في العلم ولو عالج ولا ي س ت ط ي ع لنا ده يبقى ب ر ح ت يخبط لمعوز ي خ ب ط حياته كلها تخبيط ثم م ل أ له ق ر و ر ة ماء وقال هذا بذر كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء ا ل حي فارسلها م ع ا و ي ة ف ا ق س م هرس ان هذه ا ل ا ج ا ب ة من بيت ا ل ن ب و ة مش س انت الي ل بجاوب برده بيرقش لانه حظر من احضار ن ص ا ر ى معروف شو الكلام؟ يبقى ان ل ل ك ا يبعدا م لم تكن شيء فاستفد من عقول العقلاء استفد من علم العلماء وفجر العالم ايه الله تعالى كرر في ا ل ق ر آ ن اكثر من م ر ة ف ا س أ ل و ا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ف ا ي د ت ه م ايه ا و م فتح الله ل ه م مفاتيح العلم وفجر ا ل ح ك م ة في عقولهم وقلوبهم فجرها لماذا لنرتوي منها لنستفيد منها فاستفاد من علم العلماء الرجل فقدمهم وضرب اعناق ق ت ل ه ثم ذهب الى البيت فطاف سبعا وحلق ر أ س ه وشرب من الماء وذبح الجزر واطعم السهل والوادي ف ي ق ل ه م الله اما ا ن ت و نصحتوني وما عملتوش اللي انا عملته ليه بل انت بتقولي انت تطوف وتسعى وتحلق وتذبح وما وجدتكم خرجتم م ل خ ي ا ب ت ا ع د ك م ما عملتوش كده ليه ولاحظ العالم المغر لا ي أ م ر امرا الا اذا كان هو اول يفعله قالوا اليك البيان ان اهل هذا البيت اهل اوثان وقدم نسوا البيت بالاوثان فنحن لا نصلي ولا نفعل ما تفعل ل أ ن ه م اهل شرك واهل اوثان لان الحبرين كانوا من اهل ت ح ي د ل خ ا كانوا ص من اهل التوحيد الخالص, الخالص. فاكلما تبع على اسلامهم واكرم اهل م ك ة ثم خرج الى اليمن ودخل بالحبرين م خ ا ب ر ا ت بتاعته بدا وصلت ان الملك غير دينه. الملك غير دينه فوائد الشعب كله واقف على ح د و د ايه م ل ك م يا س ع ب بني حمير قال لا تدخل غيرت دينك تركت ديننا لا تدخل بلادنا قال كيف لقد اخترت د ي ن ا افضل من دينكم انت م اهل اوثان واهل فساد واصنام انا رجل مسلم رجل مسلم واحد امنت بالرسول الذي ياتي بعد وامنت بالرسل السابقين ولا اعبد الى الله انتم على دين ضلال قالوا طيب طبعا احنا مش هنعمل حرب اهليه العرب كانوا عقلاء مش ه س م ع حرب اهليه ف ش ر ج ر ن من كلاب عربوه ي ق ت ل ه و ي م س ك ا ل ح ك م والصفح زادتوا ل ي م ا ر ا ت ه وكل ي م س ك و ا ح د من الضوء وواحد يخلع ولي العهد ويجيب ابنه من بعده م س أ ل ه لعبه يان كالاتب موسيقيه ة ي اصلا اعرب ولا جرب دول د ا ل و ا احنا مش هنعمل حرب اهليه طبعا م شانين حرب النعيس طبعا ان يتقاتل الى ا ح س قالوا نحتكم معك الى نار حمير كان عندهم نار في الجبل م ق د س ة يعرضوا عليها المضار ت أ ك ل الظالم وتترك المظلوم قالوا ا ح ي ن ده م س أ ل ة م ي ة م ي ه ده م ص ل ح ة ان شاء الله يلا نحتكم النار جاء ك ه ن ة حمير وجاءوا ع ايه ل ن بقى ي النار ص ل ع ت خلال س ن ة وقدموا القرابين القرابين بتاعث الكهنة فكلما قدموا القربان أكلته النار والذين يقدموا القرابين أكلتهم النار فتقدموا الحضران والمصاحف والتوراة التوراة والنار, تدخل والنار والنار أكلتهم أكلتهم على يسلون تدخل صدورهم تدخل وهم والنار تدخل حتى دخلت النار من حيث خرجت فاصفقت ح م ر جميعها على دين اليهود ومن هنا دخلت اليهوديه ارض اليمن يبقى الآن كيف دخلت اليهودية في اليمن وكيف وصل اليهود إلى جزيرة العرب بلاد القادم اقول الى العلمنا الان اليهود ايها الاخوان والدنس القادم ان دخلت وصل الله تعالى كيف دخلت وكيف كيف قولي واستنفوا جسيرة النصرانية العرب شاء هذا